يا احباب تزيد والقلوب كان الليل <تصفيق> لا لا لا لا لا يا مرحبًا بالأحباب وأهلاً يا من نشتاق لكم دومًا في العين السلام في القلب كلام بنوركم تحلم أيام يا عين بنوركم تحلم أيام الدنيا بلقى الأحباب تزيد والقلوب تذوب كان الليل تعيد فرحة الدنيا بلقى الأحباب تزيد والقلوب تذوب كان الليل تعيد والشوق قد زاد القلب حنينا ولقاؤكم لو يوما يشفينا قلبي يرتاح همي ينزاح بوجودكم تحل الأفراح يا ليلي بوجودكم تحل الأفراح فرحة الدنيا بلقى الأحباب تزيد والقلوب تذوب كان الليل تعيد فرحة الدنيا بلقى الأحباب تزيد والقلوب تذوب كان يا من أهدى لنا أهلا في دنيا هم السلوى أعز الناس في عيني وفي قلبي هم الأغلى احفظ لنا أحبابنا واجمعنا يا فرحت الدنيا بلقى الأحباب تزيد والقلوب تذوب كان الليل تعيد فرحت الدنيا بلقى الأحباب تزيد والقلوب تذوب كأن الليل تعيد